قَالُوا دِينَ فِيهِ وَسَأَلَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِلَّاً يَوْمَ يُوفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إلَّا بِفَتْمٍ إلَّا عَشْرَةً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 نزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا